صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل كيف يعقد المسلم اليقين في القلب على كل ما اخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد يقول السائل احسن الله عليكم كيف يعقد المسلم اليقين في القلب على كل ما اخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم اليقين هو تمام العلم وكماله وهو أيضا زوال الشك كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا وصول العبد إلى هذه المرتبة تكون بالعناية بالعلم الشرعي الصحيح بدلائله الواضحات وبراهينه الصادعات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتي يكون بها اليقين مع دعاء الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور نعم الله عليكم يقول ما واجبنا نحو ما يحصل في الدول الإسلامية من تقتين وغير ذلك حتى لا نؤثم بذلك المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى و. الواجب على المسلم أن يحس بألم إخوانه ومعاناتهم وشدتهم وكرباتهم وأن يكون معهم بقلبه ومشاعره وأن يكون معهم ايضا بدعواته الصادقة ولهجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرباتهم وأن يكشف شداتهم وأن يكبت عدوهم وأن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يكف بأس الذين كفروا يدعو لإخوانه ويسال الله تبارك وتعالى ويتحرى اوقات الإجابة ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وإذا كان ذا علم وذا فهم وذا بصيرة وأمكنه أن يقدم بما يقتضيه علمه من بيان أو نصح يكون به قوام الأمر وصلاح الحال فالشاهد أن الواجب في هذا المقام أن يحقق المسلم ما تقتضيه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية في حدود ما يستطيع نعم أحسن الله إليكم يقول إذا كنت لا أتقن اللغة العربية ولا أحسن الحوار مع الغير فهل يجب علي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في حدود مقدور الإنسان واستطاعته ومن كان لا يحسن العربية ورأيته على منكر وأمكانك البيان بالإشارة فتفعل ذلك أو إذا كان من أهل اللسان من ينقل له كلامك وما تريد أن توضحه له من دلائل تبين خطأ فعله وما هو عليهم مخالفة فإنك تفعل ذلك فتتق الله عز وجل في هذا الذي على المنكر وتؤدي ما عليك على قدر استطاعتك نعم حسن الله ليكم يسأل عن عبارة أن الظلم ممتنع عن الله وهل يقال أن الله حرم الظلم على نفسه وهو قادر عليه الله عز وجل على كل شيء قدير وهو سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا فهو منزه عن الظلم لكمال عدله فمن وصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى العدل وهو منزه عن الظلم وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نعم أحسن الله عليكم يقول قال بعض السلف ولا نرى شق العصى مع النصح للجماعة في السر والعلانية فكيف يكون النصح سرا وعلانية النصح سرا بأن لا ينطوي القلب على خبيئة فساد وطوية شر بل يكون في القلب حب الخير والنصيحة للغير وإرادة صلاحة وعلانية بإستاء النصيحة المناسبة بالطريقة المناسبة للمنصوح أميرا كان أو غيره نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجوز لي الهجر إلى بلد غربي أخذ فيه كل حقوقي وأمارس فيه ديني بدون أي مضايقات؟ هذه الصفات التي ذكرها أنه يجدها في البلاد الغربيه أو البلاد الكفر هذا شيء يتوهمه ويظنه حاصلا والأمر على خلاف ذلك وعلى خلاف ما يتوهم وينبغي على الإنسان أن يكون حصيفا ناصحا لنفسه والا يغتر ببعض المميزات أو المغريات التي توضع له طعما مع مكر كبار ومؤامرات ومخططات تدار للمسلمين في تلك الأماكن ومن كان جرب مثل هذا الأمر أدرك الحقيقة إن كتب الله سبحانه وتعالى لقلبه يقظة وتدبرا وتبصرا وإلا من الناس من لا يزال ماضيا على ما هو عليه دون تنبه وإلا الإقامة في تلك الديار هي حقيقة ضياع للإنسان وضياع لأبنائه ومن يعول وحال أهل الإسلام هناك حال اسيفه ومؤلمة جدا فبعضهم اغتر ببعض المميزات التي تقدم وظن أنه يعيش في حرية ويتاح له كل شيء بينما في حقيقة الأمر هو يحفر له وتوضع له الفخوخ التي تهلك وتهلك من بعده ذريته وكم من اناس عاشوا هناك وانسلخ ابناؤهم من الدين ونسوا على العقائد عقائد الكفار واديان الكفار ولهذا على العبدن يتخير مكانا لهجرته من بلاد الإسلام ومن يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا نعم أحسن الله ليكم يقول هل ذكر شيخ الإسلام لهذه الأعمال في ختم هذا المعتقد يدل على أنها من مكملات الاعتقاد وليست من أصوله هذه الأمور تنبني على الاعتقاد وتقوم عليه بمعنى أن الاعتقاد إذا صح في العبد استقام على هذه الأعمال وهي متفرعة عن الاعتقاد ومبنيه عليه فهي مكملات للعقيدة ومتممات لها نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم التردد على أماكن فيها بعض المنكرات كالمقاهي؟ قال ولعل المنكر الظاهر فيها التدخين مع العلم أن دخول بعض المستقيمين إليها يؤدي إلى تقليل هذا المنكر وغيره من المنكرات. إذا كان قصد تلك الأماكن للنصح والتوجيه والتنبيه فهذا من الأعمال الصالحة ومن القروبات. التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أما الذهاب لها إلى لمجرد الجلوس ومؤانسة في من فيها ومباسطتهم فهذا لا يجوز نعم أحسن الله ليكم يقول أصابني وسواس في الطهارة وفي الصلاة وبإعادة القراءة وفي الغسل بكثرة الماء فما توجيهكم وما نصحتكم أنصحك في هذا الأمر أو في حيال هذا الوسواس بأمرين إن وفقت لقيام بهما سلمت بإذن الله عز وجل الأول صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مستعيدا به ولا سيما بالتعوذ الذي جاء في آخر سورة من القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والامر الثاني الا تعبد الله الا بما شرع ضعها قاعده متينه امام ناظريك ولا تعمل الا بما شرع الله لك فاذا دعتك نفسك بداعي الوسواس إلى تكرار الطهارة تكرار الوضوء بعضهم يكرر عشر مرات الوضوء أو أكثر هل هذا شرع أو لا يسأل نفسه هل هذا شرع هل هذا امرت به أو لا ويجد الجواب إن لم يكن على علم يسأل أهل العلم يجد أن الجواب هذا غير مشروع وإعادة الطهارة بهذه الصفة إثم وليس طاعة ومنكر وليس معروفا ولا إحسانا فيه تضيع لوقت الصلاة وفيه إهدار للماء وإسراف وفيه إذاء للبدن وفيه تثقيل للعبادة وفيه مضار كثيرة جدا وليس من ما شرع الله فالتقرب الى الله بهذه الطهاره المتكرره ينتهي ثم يعيد وينتهي ثم يعيد وينتهي ثم يعيد الى اخره هذا ليس من شرع الله فعليه الا يتقرب الى الله الا بما شرع فاذا ضبط نفسه بهذا الضابط والزم نفسه به لم يكن لي الوسواس عليه طريق باذن الله نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاللهم عنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وحدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين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 أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك